ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأما تلا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك لَئِن كَنَّ الَّذِينَ لَمْ تَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله تصبحوا على ما فعلت النادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حدّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضل من الله و والله و حكيم و اِن من المؤمنین قتتلو فاصلحو بين هونا فاِنبغت احد على لخل فقاتب الّتي تبغي حتى أمر الله فإن فا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخواه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان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 كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله, واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأوثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبا اكرمكم عند الله اتقاكم الله اتقاكم ان الله غني قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخلني مال في قلوبكم وإن تطيروا الله ورسوله لا يندكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم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 اینکوتن، اینکوتن صادقین. اینا الله یعلم غایب السماوات و والله و الله. و الله